الجسد، الجسد، الجسد، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وسلام الله ورحمته وبركاته تحل عليكم أينما كنتم تحية قلبية عميقة نرسلها لكم في اليوم الأول لافتتاح إذاعة جرس الثقافة التي طالما انتظرتونها ونقول صباحكم ومساكم للي ما يسمعونا لايف خير وبركة وبهجة يا رب اليوم الخميس موافق 14 أكتوبر والساعة تشير إلى تمام التاسعة صباحا درجة الحرارة الخارجية 37 درجة مئوية تحياتنا لكم في هذه الفترة الصباحية التي نقدمها لكم من استوديوهات الرياض معنا في الهندسة الصوتية والإذاعية والإخراج أنفاس وفي التنسيق الموسيقي وتر وأخيرا في التقديم محدثتكم أحلام الزعيم مستمعين الأكارم خير بداية مع خير كلام تلاوة معطرة من المثير للجدل دوما والباحث عن سؤال واحد أخوكم ممكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المقبوم وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأَتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْغَذَابُ قُبُلًا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وانذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا زوا. وعودة جديدة إليكم مستمعين الأعزاء بعدما استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها عليكم الشيخ ممكن سؤال واحد ننتقل إلى فقرة جديدة ذات طابع ثقافي فقرة ضريفة من زميلة ضريفة كذلك معكم فقرة مقطع من كتاب وأنا أدعوكم أن تستمعوا جيدا للمقطع حتى تخمنوا وتحزروا من أي كتاب هذا المقطع نترككم الآن مع الجميلة بسمة وأحب أن أنوّه أن هذه الفقرات برعاية مكتبة الجسد والآن مع مقطع في كتاب مقطع من كتاب مقطع مقطع بس مقطع من كتاب في كل رحلة لنا إلى القاهرة كنا نزور دكتور المسيري في منزله. ورغم الحرج الذي نشعر به من زيارتنا المتكررة خشية من الإثقال عليه إلا أن ترحيبه ولطفه الغامر ودعوته لنا كي نزوره في كل مرة رفعت كاهلنا ذلك الحرج حديثي مع الصديق عمرو عن دكتور المسيري ورؤاه وأفكاره استهلكت كامل جولتنا المسائية في ميدان التحرير ورغم إجلالي الكبير للمسيري بدا واضحا من حوار الصحفي معه أنني متحفظ على توصيفه لحجم اجتياح المادية للمجتمعات الغربية وحرصه الذي أظنه أكثر مما يجب على تنقية الهوية الثقافية العربية والإسلامية من أي دواخل ثقافية أخرى خاصة حينما يتحدث عن بعض تجليات الغرب الحديث في بالأكل واللباس وسواه كحديثه عن أنك حين تأكل ساندوتش الهامبرجر وترتدي التيشيرت وتشرب الكوكاكولا فإنك تمارس حالة من العلمانية الشاملة من عدمة الأخلاق أو حين يقول أنت حين تأكل الهامبورغر فإن هذا الأمر يعيد سياغة وجدانك وهو ما أحسبه تصعيدا مفرطا للقلق أكثر من ما يستمشك عودة إليكم والعود أحمد ونتابع بقية فقرات الفترة الصباحية الزميل هتلر بمشاركة خاصة ومتفردة وحصرية على إذاعة الجسد يحيي بطريقته محبي الشعر النبطي بقصيدة لا خلا ولا عدم وهذه الفقرة برعاية الشعبي للشعر النبطي واللهجات العامية استماع ممتع أتمنىه لكم بعض الغياب اللي يجرح يرن يحرها وبعض الحضور اللي يشابه الغياب وصلحها دم. يا مرها كلمة وعد بس انتظر يا مرها. أيش ما بين الياش والفرقة وما بين العش؟ على الأمل ولا ما أدري عن سيرها يعني على قول المثل ما بناء ولا هدم. يشينها لخط وجيه خيرها. شرها اللحظة اللي ما تفيدك عضبطيك وفن دم لو الثواني صبرها دوالجسم مضرها متعبة تنفسها البشار بخار ولا حصل فيها سبب ولو الأماني عوضت فرصة تجي من مرها ايشن الحياة هللي تبارك لون هذين الخدمت ولو الحسايف رجعت فايت ما عادي نكرها اللحظة تجرع نمرها الصبر لمحقون سدم الفضل اللي علمت دي الدرس لله درها شكرا. شكرا على هنتي. هنتي يا روحي لا خالق لا عدل مرة أخرى نعود إليكم أعزائي المستمعين ونحيي كل من انضم إلينا نواصل بث فقرات الإذاعة والتي آمل أن تحظى برضاكم وترقى لأذواقكم فكرة فريدة من نوعها فكرة كبيرة لمشروع صغير وفقرة متميزة أعدتها لنا الزميل البهية الجمان، فقرى برعاية قسم الإدارة والأعمال، أسرقكم مع أفكار كبيرة لمشاريع صغيرة. أفكار كبيرة. أفكار كبيرة. مشاريع صغيرة. مشاريع صغيرة. صغيرة. في كل حلقات سوف نقدم خمس نقاط مختلفة. تقدم افكار للمشاريع الصغيرة بحيث ان ان شاء الله تتطور تصير مشاريع كبيرة مستقبلا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سوف نستعرض اول خمس نقاط النقطة الاولى او الفكرة الاولى اللي تخص المشروع الصغير اللي لازم تبدأ فيها قبل ما تبدأ في المشروع حكك اللي هي الخلطة. لازم الخلطة تضع خطة او تضع بلان البلان او الخطة هذه ما هي لازم تكون طويلة او مقبض ضروري تحتوي على تفاصيل كثير بالعكس البلان هذا لازم يكون في ثلاث نقاط اساسية النقطة الاولى انه لازم تحدد انت في موجود الان لازم تحدد امكانياتك الوضع اللي انت فيه الان ثم بعد ذلك تحدد الهدف اللي انت رايح له وهذه هو النقطة الثانية تحدد الهدف حقك انت في المتجه ايش الهدف من البزنس حقك هذا النقطة الثالثة اللي هي لازم تحدد الخطوات او الطرق او النقاط الاساسية اللي حتمش عليها وتتبعها عشان توصل للهدف الهدف حدك طبعا هذه النقاط ممكن تترجه لأي مكان معين وممكن توضحها بالتفاصيل وممكن تحط بس نقاط رئيسية هذا كله يرجع لك ويرجع لكمية المعلومات او الانفروميشن اللي عندك بخصوص البزنس اللي انت بتعمله الهدف من هذه الخطة انك تعرف انت فن بالضبط ضد ومتلمت والفن متجه الهدف من هذا الخطة انك تعرف انت فان الان والفان متجح لما وضعت هذا الخطة ممكن في النص تحوز شوي تتشتت أشياء تضيع منك توطل تعرف أنت فين ترجع إيش الهدف الرئيسي حقك على الهدف الرئيسي حقك أنك تحصل ولا الهدف الرئيسي حقك أنك تحصل ربح معين أو الهدف الرئيسي حقك أنك توصل لمبيعات معينة هذا كله لما تكون واضح خطة تعرف أنت بالضبط ماشي بالطريق الصحيح ولا أنت يعني غلط شوية ولازم ترجع تحول مسارك هذا الفائدة الرئيسية من المخصوص النقطة الثانية هي نقطة مهمة جدا كثير من تتقابل مشاريع الصغيرة في فقط بخصوص هذه النقطة بالذات هذه النقطة بتتحدث على أنك صاحب مشروع صغير ما أنك صاحب مشروع صغير أو small business لازم تتصرف على هذا الأساس يعني الـ تبعتك لازم تكون advertising تبعاً small business الـ التفكير تبعك او طريقة النمط تبع التفكير حقك لازم يكون لمشروع صغير التصرفات تبعت البزنس نفسه لازم تصرفات مشروع صغير هذه مو معنى ان تحبيط او تقليل من قيمة المشروع لا ابدا تماما مو هذا المعنى المعنى ان انت لما تعلن عن المشروع تبعك على اساس انه مشروع كبير وانت الامكانيات تبعتك امكانيات مشروع صغير وهذا احنا شيء ما ما بنختلف عليه فالكاستمر اللي بيجيك او الزبون او العميل بيلاقي خدمة غير متوقعة هو متوقع خدمة من شركة كبيرة من مشروع كبير يقدم خدمة بليفل معين وانت بالتأكيد ما حيكون عندك امكانيات إم انت تنافس المشروع الكبير وانت لسه في بداياتك وهذا الشيء حسبب لك مشكلة ممكن الكسمر هذا ما يرجع لك تاني مرة ممكن يمكن كل صورة ما هي كويس عنك للخارج للزمائنة التانين وهذا ابدا في مصلحتك اما انت لما تتصرف في الليفل اللي انت فيه بانك مشروع صغير وتتصرف في هذا الاساس فالكسمر لما يجي ويلاقي الليفل اللي هو متوقعه هذا كويس خير وبركة لقي اكتر من كده هذا ممتاز اما اذا لقي العكس فهذا سيسبب لك مشاكل اكتر من من يفيدك النقطة الثالثة اللي هتحدث عنها اللي هي تخطص التسويق من الأفكار الجيدة اللي ممكن تفيدك في المشروع الصغير انك تقدم عروض عندك نوعا من العروض ممكن تلعب عليها النقطة الأولى أو العرض الأول انك تعرض خدمة بنفس الجودة اللي موجودة في السوق بسعر أقل أو تعرض بضاعة ونفس الموجودة في السوق بسعر أقل هارح يخلي كثير من الزبائن يتجهوا إليك من الجهة الأخرى في نوع آخر من الزبائن ما يهمهم ان هما يلاقوا نفس الجودة بسعر أقل يهمهم انه يلاقوا جودة أعلى حتى لو اضطروا ان هما يدفعوا سعر أعلى بس هم هدفهم ان هما يحصلوا على جودة أعلى فأنت عندك يعني كفتين ممكن تلعب عليهم يا تقدم نفس الجودة بسعر أقل أو تقدم جودة أعلى بسعر أعلى النقطة رابعة بتتكلم في نفس المجال اللي هو التسويق او الماركتينج النقطة رابعة ببساطة بتقولك استخدم طرق غير تقليدية التسويق على المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمه يعني تستخدم طرق غير تقليدية في التسويق في المقام الاول بيشد الانتباه للمشروع تبعك. وهذا شيء مرة جيد لانه بي أو اوسع دائرة الـ اللي هم ممكن يكونوا للمشاة تبعك بعد كده هجي دورك بتقديم خدمة او بضاعة جيدة للمستهلكين للحفاظ عليك اخر النقطة واللي هي بتدور برضه في نفس المجال الماركتينج والاعلانات تحديدا بتقول لك اختصر اعلانك اذا كان البجت اللي عندك يكفي انك تعمل اعلانين اختصر مساحة الاعلان اختصر وقت الاعلان بحيث انك تعمل اربع بدل اثنين لما الكاستمر يسمع الاعلان كذا مرة او يقرأ كذا مرة بلاقيه بكل مكان يروحه هذا الشيء يساعد بشكل كبير انه يدرس خلق اسم في ذاكرة هذه هي خمس نقاط لحلقة اليوم وفي ختام حلقتنا اتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذه النقاط في مشاريعكم الصغيرة و بإذن الله نشوفكم مرة جاية إن شاء الله ومرحبا بكم مرة تانية في برنامجنا خمس لقاءات كبيرة خمس أفكار كبيرة لنشرها سريع. الجسد الجسد الجسد الجسد بصراحة فقرتنا الآن هي مفاجأة الفترة وأنا شخصيا حسيت نفسي إن سمعتها بالأول أكيد موعدنا ومحطتنا الآن في الفقرة الفنية. ومفاجأتنا ما أبي أسمع رجاوي بصوت مخرجنا أخليكم مع ما أبي أسمع رجاوي وهذه فرصة نحيي فيها مخرجنا أنفاص القابعة خلف نافذة التسجيل فقرتنا برعاية منتدى الفن ما أبي أسمع رجاوي ما أبي أسمع حلو لا عشق يخطي مرة وانت تخطي بالولوف ما بي اسمع رجال ما بي اسمع حلوف كل عاشق يغطي مرة وانت تخطي بالولوف ببتعد وهذا قراري وما على مثلك حسوف ما على مثلك حسوف بابتعد وهذا قراري وما على مثلك حسوف ما على مثلك حسوف كل مرة تقول لي آسف وانت تتعمد خطاك يا وين هادي العاطف اللي شاغلني ماك كل مرة تقول لي يا سب وانت تتعم ما تخاطاك يا وين هادي العواطف اللي شغل لي معك لما صبري زاد عن حد أومل قلت أبعد Mungkin al qalb ada hal, lama sabri zada, hattaou mel, kute abad, mungkin al qalb ada hal, uda qarari, bakhtiari, uma bi, asmarga jau, uda qarari, bakhtiari, اسمع رعاوي خد بقاي ذكرياتك ولا والوعود والمحسني من حياتك ونسئني بالوجود خد بقاي ذكرياتك ولا انساني بالوجود لا ترجا ماضي اسمع رجاك من صبر وضعتيا منك لا ترجا ماضي باختياري وما بي اسمع رجاوي خطرت بالها فكرة يا ترى يا هل ترى اش ممكن تكون فكرة اميمة اللي خطرت على بالها وحبت تشاركنا فيها نخليكم مع الجميلة أميمة اللي خطرت على بالها فكرة خطرت في داري مع أميمة مرحبا جميعا كيف حالكم أنا أميمة حد كدم اليوم معكم عن بعض الأفكار اللي تتعودني يعني حد كدم عن فكار كثيرة فكرة واحدة من بالمدى أنا أشوف الأماكن القديمة البيوتر القديمة اللي من طينين الأشياء التراثية اللي احنا نستخدمها مثلاً اللي زمان عفواً كانوا يستخدموها في حياتهم اليومية ولما نسأل في الموجودة هال أشياء التراثية ها أشكالها العزة قولوا في المكان معين مثلاً أو يبنودوا مكان معين خطرت في بالي فكرة لما كنت مرة طبعاً مع أبوي بالسيارة حوالين البيوت القديمة في ينبع القديمة جنب الخان القديم كده. البيوت مرة حلوة ومنها حا يعني حاولين بعضها لما نستفيد إحنا منها ونخليها كلها مكان تراثي نحاول نعمل لها سيانة بحيث ندخل شوية كهرباء ما نفقدها هويتها القديمة حتى تكون فعلا مكان تراثي يرجؤون الناس من فترة أخرى حتى بتتعرفوا عن الحياة، شكل الحياة القديمة كيف البيت، كيف الرشانة، كيف زمان كانوا يطبخوا على هذا ما بعرف شو المركب هذه كلها بدل ما نبني مكان آخر نحط فيله الأشياء القديمة كالتراث يكون هو نفس البيت والأشياء اللي فيه، المعيشة ككل وهو في البيت هذا الصور القديم منحطها فيه الشريطاء الكتب حتى في الفرق نفسها الغنائية الفرقة التورثية نفسها حتى لها مكان تجتمع فيه تعمل ظروفاتها فيه بالفترة والثانية يكون في أي مدينة أو في أي منطقة زوار في الإجازات وفي المواسم معينة العيد وحتى في ال... اليوم الوطني شيء حلو كثير إنه نكون... نكون عندنا مكان للجأل حتى نشوف مبارح كيف اليوم كيف إحنا مبارح كيف كان في الرياض ما شاء الله في عندهم وزاند وما يعرف إذا كان فيها أماكن مخصصة لكل ما أكدت لأنك أو خاص بس بأهل بس برضو في أي من مدينة تانية في المملكة لازم يكون عندنا مكان محدد منطقة هذيكة كانت تبيع جداً لما انشفتها مرة حلوة ما فيها أحد الأسف مستفيدين من هالجانب طريقة غير شرعية فكنين فيها لما أحد يفكر أنه معبولة بيت ما فيه للمبات ما فيه دخل لم الكهرباء هو طريقة غير شرعية من الشارع المديني للأسلاك دخل في الأشياء فيه أشياء جوه البيوت تحصل غلط أساساً بيوت هذي ملك تقريباً لجميع أهل البلد لأنها صاحب البيت هذا ربيس مع فيها الأشياء الطبية وح يحدد هذا تمسكها البلدية تعملها مكان كمان مخصص يوم من الأيام هن منطقة تعريفية عن يوم بعض القنوات أو جد القنوات والملينة القنوات في مناطق كذا في بيوت لسه محافظة على هويتها بس لا في أحد يسكنها. لو يخلونها المنطقة ككل هي المحددة حي كل شيء جدا جميل في البلد بدلا ما نبني مثلا زي ما يقولوا زي الوزارة ما بعرف أشياء او ما كامل حط في له طبعا ما من حديث حيكون هنحط في له الأشياء ترا فيه حيأشر في تروح أحد يقول لك عارفني عن مكان قديم تروح تودي ستمية مكان طب لي مكان واحد ندخله وخلصنا البنجلة القديمة كتير حلو لأنه في لها طرق الطيب القديمة الأدوات كمانت حتى حلوة نحط الهوري نحط الهدف فيها نعرف الناس بكره سبحان الله حتى السياحة بكره تنشط في البلد إذا كان فيهم مكان مخصص بيجون عندنا بشر كتير يقولوا البلد حلوة بس يحتاج لها شوية ترتيب المنطقة حلوة بس يحتاج لها شوية شغل هو شوية شغل مو ناقص الشغل الميزانية ولا ميزانية حتقل إذا عرفنا نخصص المبلغ في شيء معين عرفنا فعلا نحط المبلغ في شيء معين مو إنه نبعثر الفلوس في مكان بنينا هنا بنينا هنا بنينا هنا وكل مبنى بعيد عن الثاني وقال إيه مرتبط في بعضه فكل رمضان بي بكرة حت تهتز ويروحون حطوا لك مبنى تاني. العالم هذا مك مكين صابي ما فيها أحد. يعني حين نستفيد منها تكون مخصصة دل الذحن اللي احنا عملناه في كل مك تكون هذا المكان خلاص مخصص للشيء هذا. أحسن من الفكرة هي واضحة. المركبة بشكل صحيح. معلش علشان هم شيء إن أتواصل بالكلام معكم. سعيد كتير بالحديث معكم. يسعد ربي كل أوقاتكم مع السلامه. الجسد احبتي المستمعين دائما ساعاتنا تستعجل لما يكون الوقت حلو ومميز وانا وقت كان معاكم احلى ما يمكن ويا رب تكونوا انتوا استمتعتوا معنا لكن للأسف راح نستسلم لدقه الساعة اللي ذكرنا الوصلنا للنهاية فترتنا الصباحية اللي امل انها حازت على رضاكم. سيكون ختامنا هذه المرة مقطوعة من إبداعات ووتر بعنوان توق وقبل ما يسلمكم ووتر للوتر أحب أشكر نجومنا اللي يرافقونا في حلقة اليوم في هذه الفترة الشيخ ممكن سؤال واحد بسمة هتلر الجمان أنفاس أميمة وأخيرا وليس اخرا ووتر كان معكم في تنفيذ هذه الفترة من استوديوهات الرياض الإخراج والهندسة الصوتية والإذاعية أنفاس ومن التنسيق الموسيقي وتر ومحدثكم أحلام سعيد. إلى لقاء قريب يتجدد سننتظر ردود أفعالكم ومشاركاتكم بكل شوق. تحياتنا لكم ونهاركم سعيد.